ثم انظر قال ا ل أ ث ر م ربما يترك أ ص ح ا ب أ ح م د بن حنبل أ ش ي ا ء ليس لها تبع عند الله مخافه أ ن يعيروا ب أ ح م د بن حنبل فهمت جلساء أ ح م د يتركون أ ش ي ا ء ليست م ح ر م ة لكن كي لا يقال له يا فلان أ ن ت صاحب ا ل إ م ا م أ ح م د انظر م ل ا ح ظ ة ب ط ا ن ة العالم للعالم يخافون أ ن ينسب إ ل ى العالم شيئا يكرهون ولذلك ينبغي للعالم أ ن يتحرى وهو كذلك فكيف إ ذ ا كان هذا العالم ا ل ع ل ا م ة ربيع ابن ه ا د ي المدخل هل تستطيع أ ن تنفق بين يدي أ ي ه ا الغر هل تستطيع أ ن تحتال عليه مع عظيم ذكائه و ف ن ت ه و و ا ل ل وبالله وتالله ه أ ن امام ل ل ل ه هذا قد قيَّض ا إ لهذه الجماعات الغريبة العجيبة ا ل أ ط والمكر ر في خفايا ا ت ل ل ب ي س و ا قيَّضه الله جل فقد ي علاه فكم قد كشف الله به من أ ب ا ط ي ل و أ خ ر ج به من ضلال كانوا ينتسبون إ ل ى المنهج السلافي أ ي ن أ ب و الحسن مصطفى ابن إ س م ا ع ي ل ا ل م أ ر ب ي أ ي ن أين علي الحلبي أ ي ن أين عدنان ارعور أ ي ن أين فالح الحرب أ ي ن ثم تاتي و تزعم أ ن بطانته تقود س ي ق ة و والله قائل هذه العبارات لا علم ولا دين ولا أ د م من أ ص ح ا ب ا ل أ ز ق ة والشوارع لم يتربى في محضن علم ولا يكاد انظر يقول أ ب و بكر بن عياش إ ن ي لا ارى الرجل يصحب سفيان الثور ي فيعظم في عيني أ ر أ ي ت ب ط ا ن ة العالم ينبغي أ ن تكون محل إ ج ل ا ل عندك و توقير ل أ ن ه ا من توقير العالم من أ ج ل جليسك و صاحبك و وقره و ت أ د ب معه ف ك أ ن م ا وقرك و ت أ د ب معك هؤلاء من أ ج ل أ ن يصلوا الى إ ب ط ا ل أ ح ك ا م العلماء في محبيهم احبب حبيبك هونا ما ترفق ما هذا الحب المبالغ فيه ما هذه المعانقه والاحتضان ليتك تعانق الحق ك ما تعانقهم ليتك تحتضن الحق ك ما تحتضنهم ليتك تعظم الحق كما تعظم ا ل أ ش خ ا ص اليوم تنافح ل أ ج ل ه م وتقاتل من أ ج ل باطلهم و لو جرك ّ هذا أ ن تطعن في إ م ا م إ م ا م هل أ ن ت القائل إ م ا م لا و الله و من أ ن ا من أ ن ا من الذي جعله إ م ا م ا من الذي سلم له من أ ع ط ا ه الرايه التي لم تعد ر ا ي ت ا اليوم لم تعد رايه ا ل أ غ م ا ر السفهاء ا ل ص ب ي ة الصعاليك ينالون من هذا ا ل إ م ا م فمن قائل بطانته ت س و ق ومن قائل هذا تقليد أ ح م ق وكل داء ملتمس شفاؤه إ ل ا ا ل ح م ا ق ة أ ع ي ط من يداويها إ ذ ا كان هذا عقلكم فقد استرحتم متى تكلم ا ل ع ل ا م ة ربيع ا بن هاد ي المدخل بالظنون و التخمينات متى تكلم ب إ ن ش ا ء العبارات متى تكلم جزافا إ ن هذا ا ل إ م ا م من أ د ق علماء ا ل س ن ة في ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل أ د ل ة و البراهين ي أ ت ي ه الرجل فيخبره الخبر و مع إ ي م ا ن ه بقبول خبر الثقه و مجاهدته للقائلين برده و التشكيك له و فيه كما هو ش أ ن أ ب ي الحسن ا ل م أ ر ب ي و كما هو ش أ ن علي الحلبي ت أ ت ي فتخبر الخبر فيقول هات في أ ي كتاب قال في أ ي م ح ا ض ر ة قالها هات ا ل ص و ت ي ة هات الكتاب أ ط ل ع ن ي عليه فهذا العالم لا يتكلم إ ل ا بعلم رد على سيد قطب من كلامه ب ا ل ص ف ح ة و الجزء رد على عبد الرحمن عبد الخالق ب ا ل ص ف ح ة رد على ا ل م أ ر ب رد على الحلبي رد على أ ه ل الباطل من ك ل ا م ه م و ك ت ا ب ا ت ه م اليوم ا ل أ خ ذ بكلامي تقليد جاهل التقليد هو ا تباع م ا ل ي س ب ح ج ة بلا ح ج ة وشيخ ا ل يقيم ا ل ح ج ج والبراهين فكما أ ن ه يتكلم في أ ه ل الباطل قدحا و طعن بعلم و د ر ا ي ة أ ي ض ا لا يسمح لك أ ن تكون ظلوما قف عند حدك قف عند حدك تظلم الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة